نظم الدرر السنية في السيار الذكية ألفية السيرة النبوية نظم الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله يقول راجي من إليه المهراب هو عبد الراحيم ابن الحسين المذنب أحمد ربي بيئة الحمد وللصلاة والسلام إلى نبيه وأرض الله في نجح ما سؤلته شفاها من نظم سيرات النابي الأمجاد ألفية حاوية للمقصاد واليعلام أن السيارة تجمع ما صحى وما قد أنكيرا والقصد ذكر ما آتى أهل السيار به وإن إسنادوه لم يعتى بضفاء يا كن قد صحى ويرو ما ذوك ذاكرت ما قد صحى منه واستوطر أسماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم محمد مع المقف في أحمد الحاشر العاقب والماح وهو المسمى بنابي الرحمة في مسلم وبينابي التابتين وفيه أيضاً بالنبي الجمل حابة وفيه وآيات النبي المرحمة طه وآسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل والمتوكل النبي الأمي والراهف الراف وحين أن يرحمي وشاهدا مبشرا نذيرا كذا سراجا صد به منيرا كذا به المزميل المدفير وداعيا لله والمذكير ورحمة ونعمة وهادي وغيرها تجل عن تعدادي وقد وعى ابن العرابي سباعة من بعد وقيل تسعة من بعد تسعين ولبني دحيات الفحصي فيها ثلاث مئات وكونها ألف انفاف العارضات ذكره عن بعض الصوفيات ذكر نسبه الزكي الطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم وهو ابن عبد الله عبد المطالب آبوه وهو شيبات الحمد نوسب آبوه عمر هاشم والجد وعبد ما ناف بن أوصي زيد بن كلاب أي حاكيم يا أوصي وهو بن مروات بن كعب بن نوأي وهو بن غالب أي بن فهر وهو بن مالك أي بن النظ وَأَبُوكَ لَنَنَا تما ابراكه والدَهُ خُذْ يما تذْنُو مُدْرِكَه وَهُوَ برُّ الياسا اِبْنِي مُبَارَا اِبْنِي زَا اِبْنِي مَعَ الاميرة وهو ابن عدنان وأهل النسابي قد أجمعوا إلهون في الكتب وبعده قلف كثير جمعوا صحه و هذا النوم. عدنان في القول الآصح بن أودد وبعضهم يزيد أدى في العدد بينهما وأوداد والده مقوام ناحور بعد جده وهو بن تيراح آي بن يعرب وأنا يعروبا هو بن وهو ابن نابت وإسماعيل آب له وجده القليل إبراهيم بن تاراح أي آزار وهو ابن ناحور وهذا آخاه وهو ابن شاروح بن أرض فالق ابُلهُ بنُ عيبَ رَضني شالخٌ وهُوَ بنو أو فخشد أبوهُ سامُ أبوهُ نوحٌ صائمٌ قوامُ وهُوَ بنو لا ما كبني متو شلاقٌ إبني خانو خا وهُوَ في ما وزخ قدريتُ في ما ذاعوا وهو ابن بهلي لبني قين يعقوب يا نيشو شيث ابوه ابن آذام صدى عليه ربنا وسلاما أما قريش فالآصح فهر جماعها والأكثرون النظ ضر و امره امينات ولدها واذ بني يعبدوا ناس جدها وهو من زهرة يالكاب وفيه مع ابي انتظاب ذكر مولده وارضاعه صلى الله عليه وسلم وولد النابي وعمل في, أي في ربيع الأول الفضيل ليومي لاثنين مباركا أتا لي ليلتين من ربيع صلاتا وقيل بل ذا كالي في انتي عشرة وقيل بعد الفيل ذا بفترة ربي أربعين أو, أو ثلاثين سنة ورد ذا القلف وبعض وهانة وقد رأت إذ وضعته نورا قراج منها رأت القصورا قصورا بصرا قد أضاءت ووضع بصاره إلى السماء مرتفع ما سأبوه وله عماني وسلو ثنا قيلا بن قصامي عن قدر ذاب الصح كان حمل وأوضعته حين كان طفل مع عمه حمزة لي في القوم ومع أبي س على ما تلخزومي فويبة وهي إلى آبل هبعت قارا وإن مُحِينا قال هلكن رؤينا ومن بشر حيب لكن سوقي بعتقه فويبة وبعدها حَلِمة السَّعْدِيَةَ فَظَفِّ al جرات السانية نالت به خيرا وأي خير من ساعة ورغاد وليل أقاب في سعد ابن بكر عندها أغطاعة الأعوام تجني سعدها وحين شق قدره جبريل وقافت عليه حدثا يا أولو ردته سليما إلى آميناتي وخرجت به إلى المدينات تزور أخوال الله فمريضت رجيعة وقبيضت فذوفينت هناك بالأبواء وهو عمره जी سنين مع شيء يقدر ضابطه بمئات أيام وقلاب الأربعة أعوام وحين ماتت حمالته باركة لجده بمكة المباركة كفاله إلى تمام عمره فَامَن يَقُمُ مَا مَا ظَالِ قَدْرِهِ ذِكْرُ كَفَالَةِ أَبِي طَالِبٍ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصاه جده عبد المطالب إلى أبي طالب الحامي الحاجذ يكفلوه بعد فكانت نشآته ظاهيرة مأمونة وإلىته فكان يدعى بالأمين وراح المعني للشامي حتى دون صل مصرا ر ا امن مباحيرا الراغب ماذا لنا انه النبي العاقب محمد النبي هذه الامه فرده تفوفا من فمن من ان يرى بعض اليهود امره وعره اذ ذاك ثم ماضى الشام مع ميساراتي في متجار والمال من خديجاتي من قبل تزويج بها فبلغ مصر فباع وتقضى ما بغى وقد رأى ميسارات العجائب منه وما صعبه مواهبا وحزف السيدات الجليلة خديجات الكبرى فأحصت قيلة وراغبت فصعطابت محمدا فيالها من خطبات ما أسعدا وكان إذ زويجا هبن خنسي من اني اعشرينا بغير لبثي قصه بناء الكعبه واذبنت قريشون البيت اختالت مثلههم تنازوا عن حد تَوَاقَفَ أَمْرُهُمْ فِي مَن يَكُونُ يَضَعُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ حَيْثُ يُضَاعُ إِذْ جَاءَ قَالُوا كُلُّهُمْ رَاضِينَ لِوَضْعِهِ مُحَمَّدَ الْأَمِينَ فَحُطِّفَ فِي ثَوْبٍ وَقَالَا لَا يَرْفَعُهُ كَافِرٌ طَ <password> فانفرا فوع ثم سا اودع الامين الحجرا ما كان هو وقد رضوا بما جرى بدء الوحي حتى إذا مبالا والرسول الأربعين جاءه جبريل وهو بغار بحيراء مختار فجاءه بالوحي من عند العلي في يوم الاثنين وكان قد خالت من شهر موليد ثمان إذا ثابت وكيل في سابع عشر رجابي وكيل بل في رامى ضال الطيبي قال لا هو قر وهو في المرار يجيب نطق النا ابي قاري تغطوا ثلاثات الحب فَبَالُوا الْجُهْدَ فَاشْتَدَّ الذَّكَا وَالْقَادُ اقْرَأْ وَجِبْنِ لَهُ أَوَّلَ الْعَالِقِ قَرَأْهُ كَمَا لَهُ بِهِ نَطَقَ وَكُنُ ذَلِكَ الْأَوَّلَ فَهُوَ الْأَشْهَارُ وَقِيلَ بَلَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ وَكِيلًا بَلْ الكتاب والأوال الأقراب للصواب جاء إلى خديجات الأمينة يشكو لها ما قد رآه حينه فثبتته إناها موفة طَهَ أَوَّلُ مَا قَدْ أَمَانَتْ مُصْدِيقَ الضِّمَاءَ تَأُوهُ وَرَقَهَ فَصَّ عَلَيْهِ مَرَأَفَ صَدَّقَ بِهِ وَالَّذِي آمَنَ بَعْدُ ثَانِيَ اقْوَ كَانَ ضَرًّا صَادِقًا وَآتِيًا وَالصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ على النهر آلا هوتا قد قوضا في الجنة قدر إقامته بمكة بعد البعثة أقام في مكة بعد البعثة ثلاث عشرة بغير مرية وقيل عشرا أو فخمس عشرة قولان وهنوهما بمروة فكان في صلاته يستقبل بمكة القدسة ولكن يجعل البيت من بين يديه أيضا فيما أتا تطوعا أو فوضا وبعد هجرة كذلك قدس عاما وثلثا أو نصف سدس وحولت من بعد ذاك القبلة لكعبة الله ونعم الجيهة ذكر السابقين للإسلام من الرجال ابن أبي قحافة قال به حسان في القصيدة وعدة من الصحابة الأولى وفوا من ممن سلا قديجة الكرأة والنسوان عليا عدد أول الصبيان وعمره ثمانين أولا وعشر أو وخمس وقيل أكبر من الموالي زيد بن حارثة كان مجالسا له محادثة عثمان والزبير وابن عوفي طلحات سعد آمن من صوفي إذ آمنوا بدعوة الصديقي كذبن مضون بذب ثم أبو عبيدة والأرقم كذا أبو سلامة المكرم وابن سعيد خالد قد أسلما وقيل ما القبل هبو تقدما كذا بن زيد أي سعيد لابرا وزوجه فاطيمة وأمرا كذاك عبد الله مع قدامة هما لمضعون سعيد الهامة وحاطب الحطاب ابن الحار في أسماء عائش وهي غير طامثي كذابن إسحاق بذاك الفارد ولم تكن عائش ممن ولدا فاطما كيهة الزوجان تلكال ذاك هذه لفان أو بيدة بن حارث القباب ابن الأرث كلهم أجابوا كذا سليق قواه وابن عمري وابن حذافة قنيس بدري وابن ربيع تسمه مسعود ومعمر بن حارف معدود ووالد جحش هما عبد الله كذا أبو أحمد عبد وكذا شبيه المصطفى الجعفر أسماء زوجه الحليف عام عياش نعم بنا أمير بيعة وزوجه أسماء إلى سلامتي نعيم النحام أيضا حاقب وهو بن عمر وكذا كالسائب أي ابن مضعون ذكر أبوه مع مطالب بن أزهر وزوده رملات مع أمينه بنتو خلف لقالد قرينه مضى اسمه عمار بن ياسري وابنى فهيرة اسمه بعامري أبو حذيفة صهيم جندبو وهو أبو ذر صدوق طيب وقال إني رابع لأربعة من تابع النبي أسلموا معه كذا أنيس آفوه قر أسلم ثم مات بعد أسلمت أموهما كذا ابن عبد الله وهو واقد كذا عاقل وخالد وعامر أرباعة بن البكير وابن أبي وقتاصر اسمه وعمير كذاك بنت آسد فاطيمة كذاك بنت عامر ضباعة عمر أبو نجيح فيه معدود عتبات عبد الله نجلام السعود سبب اسلام بن مسعود رضي الله عنه جاء له النبي وهو يرعى غنيمة يسيمها في المرعى قال له شأنك فيها لابن قال نعم لكنني مؤتمن قال فهل فيها إذا من شات ما مسها الفحلو إذا فتات بها فمس الضرع وهو يدعو فامتد ضرعها ودر الضرع فاحتال بشاتا وأسقى ثم مصف شربه قالا له قلصفا قالا اصقالا فاعلمني لعني أعلم قالا له أليم معلم اجتماع المسلمين بدار الأرقى وَاتَّخَذَ النَّبِيُّ دَاوُدُ وَالْأَرْطَمِيُّ لِلصَّحْبِ مُسْتَخْفِينَ عَن قَوْمِهِمْ وَقِيلَ كَذُ يُخْرَجُونَ تَسْرَى إِلَى الشِّعَابِ لِالصَّلَاةِ سِرًّا حَتَّى مَضَتْ ثَلَاثَةَ سِنِينَ وَأَظْهَرَ الرَّحْمَانُ بَعْدُ الدِّينَا وَصَعَدَ النَّبِيُّ جَ معلنا إذ نازلت تصدع بما فما ونا وأنذر العشائر التي ذكر بجمعهم إذ نازلت وأنذد ذكر تأييده صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن وجعل الله له القرآن آيات حق أعجزت برهانا أقام فيهم فوق عشر يطلبوا إتيانهم بمثله فغولبوا ثم بعشر سور بسورة فلم يطيقوها ولو قصيرة وهم لعمر الكوصحاء البشر النسف طالب وهم حيارى وأسمع التوبيخ والتقريع لدى الملام التارقا مجموعة فلم يكه منهم تصيح بيشفة معارضا بل الإله صارفة فقائل يقول هذا سحر وقائل في أذني وقائل يقول من من قد قروا لا تسمعوا له وفيه فلغوا وهم إذا بعض ببعض قد قالا اعترفوا بأن حقا ما زلا وأنه ليس كلام الباشر وأنه ليس له بمفتر داري اعترف الوليد ثم نضرو وعثب بذاك واستقروا. أَرَى شَرِيقًا بَاءَ وَهُوَ الأَقْنَسُ كَذَا أَبُو جَهْلٍ وَلَكِن أُبْلِسُوا وَكَيْفَ لَوَهْوَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّهُنَ عَنِ النَّحْلِ تَشْكِبَاهُ يَهْدِي إِلَى الَّتِي هُدَاهَا أَطْوَمُ بِهِ يُطَاعُ وَبِهِ يُعْتَصَمُ وَهُوَ لَدَيْنَا حَجَبُ نعبده به ونستعين وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يضل آبدا مصاحبه معجيزة باقية على المدى حتى إلى الوقت الذي قد وعيدا ذكر كفاية الله المستهزئين وَقَدْ كَفَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ الْبُغَضَ ٱللَّهُ رَبُّنَا فَبَاءُوا بِالْوَدَاعِ عَامِيَ الْأَسْوَدِ ثُمَّ الْأَسْوَدِ الْآخَرُ اسْتَسْقَى فَأَرْدَتْهُ الْيَدُ كَذَا أَشَارَ لِلْوَلِيدِ فَنَقَضَ الْجُرْحُ وَالْعَاقِي كَذَا كَفَا عَرَضَ لِرِجْلِهِ الشَّوْكَاتُ حَتَّى والحارث اجتيحا بقيح بازقا وعقبة في يوم بدر قتلا أبو لهب باء شريعا بالبلاء فامينهم أسلام وهو الحاكم فقد كفاه شره إن يسلموا ذكر مشيق غيش بأمره صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب. ثم مشت قريش الأعداء إلى أبي طالبنا يساء من ابنه محمد في سبهم وسب دينهم وذكر عيبهم في مرة ومرة ومره وهو يده ويقوي أم في آخر المرات قالوا أعطنا محمدا وخذ ما ابننا بدله قالا أردتم أكفلوا ابناكم واسلم بني يقتلوا ثم مضى يجهار بالتوحيد ولا يخاف سطوة العبيد وأجمعت قريش وَنِيَّوْنَ سَحِيُّ نِحْذَوْ عَنْهُ مِنْهُ وَقَادُوا فِي زَمَنِ الْمَوَاتِ مِنْ يُحَذِّونَ مِنْهُ كُلَّ قَاضِيِّ وَفَتَرَقَ النَّاسُ فَشَاعَ أَمُوْهُ بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَسَارَ ذِكْرُهُ ذِكْرُ قُدُومِ وَفْدِ وجاء من نجران قوم أسلموا عداتهم مشعون لما علموا بصرقه جاء أبو جهل فسب وأقذع القول لهم بلا سبب فأعرضوا وقولهم سلام ليس لنا معجاه من كلام ذكر قدوم ضماد ابن فعلبة ثم أتى ضماد وهو الأزجي ليستمين أمره بالنقد ما هو إلا أن محمد خطب أسلام للوقت بصدق وذهب ذكر أذى قريش لنبي الله وللمستضعفين. وأوذي النبي ما لن يؤذى من قبله من النبيين وذا مما يضاعف له الأجور ولو يشاء جمروا تدميرا لكنهم إذ أضمروا الضرائن ما ممكنوا فاستضعفوا من آمنا عمارا الطيب أم أمه أبه أما بلال وبلالا عذبه أمية ومنهم جارية ومنهم زنبارة يدوا كذا كذاك أم عبس وبناتها وبنو فهيرة فبي سبعاتها ابتاع الصديق ثم أعتق جميعهم لله برع وصدق ذكر شقاق القمر. وإذ بَوَّأَتْ مِنْهُ قُرَيْشٌ أَنْ يُلِيَ آيَنَ أَرَاهُمْ مُنْشِقَاقَ الْقَمَرِ فَخَارَ فِئَتَيْنِ فِئَةٌ عَلَى فِئَةٍ فِي الْقَتْلِ إِلَى الطَّوْدِ مِنْ هُنَالِكَ وَذَاكَ مَرَّتَيْنِ سوات للسماعي زاد الذين آمنوا إيمانا ولي أبي جهل به طويانا وقال ذا سحر فجاء السفر كل به مصدق مقرون ذكر الهجرتين إلى النجاشي وحصر بني هاشم في الشعب لما فشى الإسلام واشتدى على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحامة في راجب من سانة خمس مضت لهم من النبوة خمس من النساء واثنى عشر من الرجال كلهم قد هاجرا عثمان مع زوجاته أبي رقيه أسباقهم للهجرة المرغية مصعب والزبير وبن عوفي وحاطب فآمن من خوفه كذبل مظون بن مسعود أبو سلابه وزوجه تصاحب أبوه ضيفة أبوه عتبة وزوجه من سهيل سهلة ومنور عمير هاشم وعامر ابن ربيعة الحليف الناصر وزوجه ليلى أبو سبرات مع زوجاته أي أم كلثوم من جمع وقارجت قريش في الآثار لم يصلوا منهم لأخذ الثالب جاوروه في أتم حالي ثم أتوا مكات في شوالي من عامهم إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يكن بالثافة فاستقبلوهم بالأذى والشدة فراجعوا للهجرة الثانية في مئة عد الرجال من هم اثنان من بعد ثمانينهم فنزلوا عند النجاشي على أتم حال وتوجّه الملا على النبي وعلى أصحابه وكتب البغيض في كتابه على بني هشيم الصحفة وعلقت بالكعبة. الشريفة ألا يناكحوهم ولا ولا وحوصروا في الشعب حتى أقبلا أول عام سبعة للبعث قاسوا به جهدا بشر وسومعت أصوات صبيانهم مساء ذاك بعض أقوانهم والطالع الرسول أن الآراض أكلت الصباح صحيفة المبرضة ما كان من جور وظلم ذاهبا وباقي الذكر كما قد كتبا فواجدوا ذاك كما قالا وقد شلت يد البغيض والله الصمد فلا فلابسوا السلاح ثم أخرجوا من شعبهم وكان ذاك المخرج فيه عام عشرة بغير مين وقيل كان مكسهم عامين ذكر وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعد خروجهم بسلثي عامي ثون ثي شهر ويوم طام سي قاب قالب للحمام ثم ثلاثه الانام موتو خاذ جات رضفا لم يام عالم وسول فقد ذيني وحزن ذكر وافدي الجن وَبَعْدَ أَن مَاضَتْ لَهُ خَمْسُونَ وَرُبْعَ عَامٍ جَاءَهُ يَسْعَوْنَ ابْجِنُونَ صِبِينَ لَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاطِهِ قَالَبِ نَخْلَاتٍ فَاسْتَمَعُوا وَأَسْلَمُوا وَرَجَوْا فَأَنْذَرُوا قَوْمَه فهو ذكر قصه الاسراء وَبَعْدَ عَامٍ مَا عَلَسْ فِي أُسْرِيَ بِهِ إلَى السَّمَاءِ حَتَّى حَظِيَ مِنْ مَكَّةِ الْغَرَائِلِ الْقُدُسِ عَلَى رَهِ الْبُرَاقِ رَاكِبًا ثُمَّ عَلَى إلَى السَّمَاءِ مَا عَهُ جِبْرِيلُ فَاسْتَفْتَحَ الْبَابَ بَلَوْ هو نبجبان إذ قيل له من ذا ما عك محمد معي فرحب المالك. فَمَا ثَلَقَ مَا الْأَنْبِيَاءُ وَكُلُّ وَاحِدٍ لَا دَاسَ سَمَاءً ثُمَّ عَلَى الْمُسْتَوَىٰ قَدْ سَمِيعَ خَاطِفَ لِمَا قَدْ وَقَعَ ثُمَّ دَانَ حَتَّىٰ رَأَى الْإِلَٰهَ بِعَيْنِهِ مُقَابِلَ الشَّفَاعَةِ أوحى له سبحانه ما أوحى فلا تسلع ما جرى تصريحا وفرض الصلاة خمسين على أمته حتى لخمس نازال والأجر خمسون كما قد كان وزاده من فضله إحسانا فصدق الصديق ذو الوفاء وكذاب الكفار بالإسرائي وسألوا عصيفات القدس رفاء جعله إليه روح القدس جبريل حتى حقف الأوصاف له فما طاق له خلاف لكنهم قد كذبوا وجحدوا فأهلكوا وفي العذاب يخليدو. ذكر عرض النبي نفسه على القبائل وبيعة الأوصار له صلى الله عليه وسلم وعرض النبي نفسه على قابلات قابلات ليحصل إئواءه من بعضهم بل يبلغ رسالات الله فكل يزاع إليه الشيطان حتى يعرض عن قوله ويهذأ ويغ. هو سآتاح الله للأوصار فاستباقوا للقير باغتيار فيسلم الوحيد منهم يسلم به جميع أهله فوحيم لا قياس ستا أو ثمانيا لذا عقبة دعاهم إلى الهدى فآمنوا بالله ثم رجعوا لقومهم يدعوناهم فسامعوا حتى فاشى الإسلام ثم قديما في قابل منهم ومن من أسلاما لبيعات ضعف الذين سلافوا كبيعات النساء ثم ثم آتا من قابل سبعون وليف فبايعوا يخفون بيعاتهم ليلا ونعم البيعات جزاء من بيع فيها الجنة ذكر الهجرة إلى المدينة وإذ فاش الإسلام بالماذينة هاجار من يحفظ في هذينة وعزم الصديق أن يهاجر فرده النبي حتى تهاجرا معا إليها فترا فقائلا غارم بثور بعد ثم ارتاحالا ومعه ما عامير مولى الصديق وابنوء ريكيط دليل للطريق فآخذوا نحو طريق الساحين والحق يقول العدو خير شاغيري تابعهم سراقات ابن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك لما دعا عليه ساقعة الفارس ناداه بالآمان إذ عنه حب ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بأم معبد. مر على قمة أم معبد وهي على طريقهم بمبصادي. وعندها شات أضر والجهد بها وما بها قوي يشتد. فما ساح النبي منها الضرعة فحلبت ما قد كفاهم وسعى وحلبت بعد إنا أن آخر ترك ذاك عندها وسفرا ذكر وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ثم إلى المدينة حتى إذا آتا إلى قبائي نزالها بالسعدي والهنائي في يوم الاثنين ليث تي عشرة من شهر الموليد فنعم الهجرة أقام أرباعا لديهم وطالع في يوم جمعات فصلى جامع في مسجد الجمعات وهي أول ما جمع النبي فيما نقالوا وقيل بل أقام أربع عشرة فيهم وهم ينتحلون ذك رب وهو الذي أخرجاه الشيطان لكن ما مر من الإتيان لمسجد الجمعات يوم جمعات لا يستقيم مع هذه المدات إلا على القول بكون القدمات إلى قوبا كانت بها يوم الجمعة بنا من عام مسجده ورتاح له طيبة الفيحة طابت نزولا فبركتنا قاتل المأمورة بموضع المسجد في الظهير رفح له في دار حتى بتنا مسجده رحيبا وحو وحوله ما نازلا لأهله وحوله أصحابه في ظله طابت به طيبة من بعد الرعد أشراق ما قد كان منها أسوذا كانت لا من أوباء أرض الله فزال ذاؤها بهذا الجاهل وَلَا قَالَ اللَّهُ بِفَضْلِي رَحْمَاتِي مَا كَانَ مِنْ حُمْنٍ بِهَا لِلْجُحْفَاتِ وَلَيْسَ دَجَّانٌ وَلَا طَاعُونٌ يَدْخُلُهَا فَاحْتَزُّهَا حَصِينٌ أَقَامَ شَهْرًا ثُمَّ بَعْدُ لَا زَالَتْ عَانَنِ الْإِثْمَامُ الصلاة أكملت أقام من شهر رابع اللي صار يبانا لا والمستقف ووضع اليهود في كتابه ما بينهم وبين ما أصحابه وكان بلء الأمر بالآذان رؤيا بني زيد أو نيع من فان ففيه فض الصوم والزكاة للفط قري واليديني بالصلاة بخطبتين بعد والأضحية كذذاك ما ليهم والقبلة للمسجد الحرام والبناء بعائش كذالك الزهراء وبدرون الكبرى وفي الثالث يكونوه بحفصات القانيثات وزينا بيني وعبان بن فَأَبِي أُمِّ كُلْ ثُومٍ وَعَافِهِ الْجَمْعَانِ الْتَقَى يَا بِي أُحُدٍ وَالْوَادِعُ بِرْمَاعُونَاتٍ بِتِلْكَ الْفَاجِعِ وَغَزُوا بَنِي النَّضِيرِ وَجَلَوْا ذَاتَ الرِّقَاعِ بَعْدَ هَكَ مَحَكُ وَقَائِلٌ فِيهَا الصَّ صلاة قصيرة والخمر حر موفا في اللاجي قالت وقيل فيها آيات التايموم كذا صلاة الخوف مع كلف النوم وقيل في القمس وفيه نازالت آي الحجاب والخشوف صليت لقعما وفيه وزه الخنداقي معاك ريضات مع المصطلقي على الصحيح وبيها جويري يهبانا بها والإذن أو في الآتية في الست كانت عمرات الحديبية وبيعة الرضوان تلك الزاكية وفي ضر الحج أو ما خالاتي أو في الثمان أو فافي تاسعات قلف وقيل كان قبل الهجرة ودوبه حكاه في النهاية وفيه قد سبق بين الخيل وآيات الظهار في ابن خول في السمع خيبار وعمرات القضاء وقادمة أم حبيبات الرضا بنابها وبعدها بيمونات كذاك فيها قبلها صافيات وفيه منع الحمور الأهليات ومتعة النساء ثم حلات يوما حوليهم ثم قد حرامها مؤبدا ليس لذلك لي انتيها وفي الثمان وقعته بمؤتاتي والفتح مع في دي الساناتي وأخذ جزياتي ما جوسيها جارا تأخذ النبي فيها المنبارة في التسعي غزوات تابوك بعد أن صلى على أصحاب رائب انفاسا وفيه قد آلامين النسوان شهرا وفيه قصة اللعاني وحجات الصديق ثم أو سال له عليا بعده على الويل ألا يحذّر مشريك بعده ولا يطوف عريان كفعل الجهلا وسميت بسنة الوفود لكثرات القادمين من وفود في العشر كانت حجات الوداع لا يحصار الوافون بالطبع فقيل كانوا أربعين ألف أو ضعفها وازد عليه ضعف فَوَوَسَدَ فِي غَاوٍ وَالسَّاعِ النُّبُو وَالْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ حَتَّى مَهْوَ لِبَعْضِ قَوْمٍ بِسَجْعٍ صَنَاعَةٌ فَقُتِلَ الشَّاقِي ضِمَّ مَنْ سَابِعَ فِي مَا يَلِيهَا وَهِيَ 11 شِعْرًا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ فِيهَا عُمْرَةَ شَفَلَافًا بَعْدَ سِتِّينَ عَلَاءَ صَحْحِهَا وَالْقُلْفُ فِيهَا هَذَا قَالَا ذكر صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وربعة كانا من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال بعيد بين المنك بين شاعره يبلوه شحمة الأذن يوفره مرات نخرع فيكون وفره أره يضرب من كبه على ظهره يحلق رأسه لأجل نوسك وربما قصره في نوسك وقرر ولاتوضع النواصي إلا لأجل نوسك المحاصي أبيض قرش رجب حمرة علت وفي الصحيح أذ. اللون ثبت وفي الصحيح أشكال العينين أي حمرة لدى بياض العين ولي علي أدعج وكسر بشدة السواد في العين يرى وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سابط ولا بجعد للقبر وعن علي سابط لم يثبت إسناده وكان كثفا لحيتي وأشعر الصدر دقيق المسربة من سرعة حتى يحاذي لاببه وكان شثنا كثفه والقادم وهو الغليب قوة يستلزم إذا مشاك أن ما ينحى في صابب من صعود يحط إذا مشا أن ما تقلع من صخ نيقوي مشي مسرع يقبل كله إذا ملتفت وليس يلوي قنثف كأنما عراقه كاللؤلؤ أي في البياض وصفاء إذا رؤي تجمعه أم سليم تجعله في طيبها فهوال عمري أفضل يقول من ينعاته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله ذكر وصف أم معبد له صلى الله عليه وسلم سقول فيه بلسان الناعي في أبلاج وجه ظاهر الوضاء في القلق منه لم تعبه ثجله كلا ولم تسري به من صعله أدعاج والأهداف فيها واطف من طولها أو غاطف أو عاطف والجيد فيه سعر طع وسيم والصوت فيه صاحل قسيم كثيف لحية أزج أقرن أحلاه من قرب له وأحسن أجماله من بوعد وأبهى يعلوه إذ ما يتكلم البغى كذاك يعلوه الوقار إن صمت مفطيقه كفارز تحذرت فصل الكلام ليس فيه أذو، حُل المقال ما عراه نزرو، لا بائن طولا ولا يقتاح من قيصر فهو عليهم يعظم بنظرة المُضار والمقدار تحفُه الرفاق باجتماع إن أمروا تبا. أراد أمتثالا أو قال قولا أو صوت إجلالا فهو ولد أصحابه محبود أي يسرعون قات محشود ليس بعبس ولا مفنج بذاك عرفته أم معبدي. ذكر وصفه ابن أبي هالة له صلى الله عليه وسلم، وبنو أبي هالة زاد لما وصافه مفقعا وفق. ما لوجهه تلألؤ كالبدر معتادل الخلق عريض الصدر عظيمها من واسع الجبين فمن ضني أقنأ العرمين يعلوه نور من رآه إما لم ياسأ من ظنه أشم ما مفلج الأسنان سهل الخد. أشناب بادن طويل الزند عنقه يراك جيد دمية مع صفاء لونه كالفضة أذج في غيري قرى إذا غضب بينهما علق يدره الغضب وسائل الأطراف رحب الراحة ضخم الكرادي في ذريعة المشيتي ذكر أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أكرم به قلوقه القرآن فهو لدى غضابه غضبان يرضى بما يرضاه ليس يرضب لنفسه إلا إذا تتاكه محارم الله إذا فينتقم فآحد لذاك أصلا لم يقم بعاثه الرحمة ما بالإذفاق كي ما يتم صالح الأخلاق أشجعهم في موطن وأنجذ واجرد الناس بنانا ويدا ما ماسيل قط حاجة فقال لا وليس يأوي منزل إن فضل مما أتاد إرهام نودي حتى تريح منهما الأقدار أصداق لهجة وأوفا ذمة أليانهم عريكة في الأمة أكرامهم في عشرة لا يحسب جنيسه الناس وهو أقرب حياؤه يربو على العذراء في خدرها لشدة الحياء نظاره للأرض منه أكثر إلى السماء خافض إذ يوظر أكثرهم تواضعا يجيب داعيه بعيد أو قريب من عبد أو حر فقير أو غني وأرحم الناس بكل مؤمني وطائف يعروه حتى الهرة يصغي لها الإناء غير مرو وكان أعفى الناس ليس يمسكوا أيدي من ليس لهن يملكون يبايع النساء لا يصافحوا أيديهن بل كلام صالح فشدهم لصحبه إكراما ليس يمد رجله احتراما بينهم ولم يكن يقدر ركباته على الجلس يكرم فمن بديهة رآه هابه طبعا ومن خالقه أحبه يمشي مع المسكين والأرمالة في حاجة من غير ما أنا فتي يخصيف يخيط ثوبه يحلوب ثوبه شاته ولن يعيبه يقدوم في مهنات أهله كما يقطع بالسك يَكِينِ لَحْمًا قَدْمَاتٍ يُرْدِي فُخَلْفَهُ عَلَى الْحِمَارِ عَلَاءِ كَافٍ وَيَرَدْ إِسْتِكْبَارِي يَمْشِي بِلَعْنَعٍ وَلَا خُفْفٍ إلَى عِيادَةِ الْمَرِيضِ حَوْلَهُ الْمَلَافُ يُجَالِسُ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ وَيُكْرِمُ الْكِرَامَ إِذْ يَأْتِي ليس مواجها بشيء يكرهه جليسه بل بالرضى يواجهه يمزح لا يقول إلا حق يجلس في الأكل مع الأرق آ يأتي إلى بساط الإخوان يكرمهم بذلك الاتيان قيال له يدعوا على الكف. دوس وغيرهم من الفجار فقال إنما بعثت رحمة وليس لعانا نبي الرحمة بل سأل اللهم فاهد دوسا واتي بهم فأصبحوا رؤوسا لم يكن تحاشا ولا لعانا ولا حيلا لا ولا جبانا يختار أيسر الأمور إذما خير إلا أن يكون إذما لم يرى ضاحكا بملء فيه ضحيكه تبسم يبديه يعجب مما يعجب الجليس منه فما بوجه عليه عبوس أصحابه إذ يتناشدون بينهم الأشعار يضحكون ويذكرون جاهلية فما يزيد أيشراكهم تبسمة قد واسع الناس ببس الخلق فهم سواء عنده في الحب. من تاهر القادم قد فيما يأتيه أو يتركه منوما في صنعه للشيء لم صنعته وتركه للشيء لم تركته يقول لو قدير شيء كان سبحان من كماله له سبحانا وفي الجلوس يحكي اجتمي تواضعا ومروة كالقرب فصائق عضعا مجلسه حلم وصبر وحيا يبدأ بالسلام من قد لا قيا ويؤثر الداخل بالوسادة أو يبسط الثوب له زيادة ليس يكون في الرضا والغضب قطعا سوى الحق فخذه وكذبه يَعِهُ بِالْجِدِّ إِذَا مَا ذَكَرَ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ حَذَرٍ وَيَسْتَنِي وَجْهُهُ إِنْسُورًا تَخَالُهُ مِنَ السُّورِ بَدْرًا يَمْنَعُ أَن يَمْشِي خَلْفَهُ أَحَدٌ بَلْ خَلْفَهُ مَلَائِكُ اللَّهِ الْأَحَدُ وَلَيْسَ يَأْمُرُهُمْ بِالْحَرْجِ وكان ذي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح فضله كان يحب الفال ممن ذاكره وكان يكره اتباع القيارة ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب ولم يعيب قط طعاما يحضره يقوله إن يشتهي أو يذم. ولم يكن تلوسه متاكيا في حالة الأكل ولكن مطعيا تعجيبه الذراع والتباء والعاسل المحبوب والحلواء ويأكل البطيخ والقفاء بروطب يبغي به الدواء يقول يطفي بر الذين حرضوا وكل إرشاد فعنهم خذاء يقول بالأصابع ثلاثة يلعبها لقصد البركة يبدأ بسم الله ثم يخ يتموا بالحمد في شوب وأكل يطعم يشرب في ثلاثة أنفاس يمص واهنا اختلاس لم يتأنفس في الإناء إذ يشرب يبينه عن فيه فهو وأطيب يشرب فعيدا ومن قيام لعالي كزمزم الحرام وشربه من قربة معلقة دلا به رخصة المحر يناول الأيمان قبل الأيسر إلا بإذنه لحق الأكبر والبارد الحلو يحب سربه والنابن استزاد إذ أحبه يقول زدنا منه فهو يجزي عن الشراب والطعام المجزي ذكرو قوله صلى الله عليه وسلم في اللباس يلبس ما منفيا وجد من الإزار والقميص والريدة وبردة وشملة وحبا ره وجبة أوفا قباء حاضرة لبس أيضا حلاة حمراء فذده بحسنه سنة ورب ما وساد الكساء وحده ليس عليه غيره لم يادوه وربما كان الإزاح وحده ليس عليه غيره بيقض وربما كان عليه منوط رحال يقناه لا يشد وَرُبَّمَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَاحِفًا بِهِ بِغَيْرِ زَائِدٍ لَا يَسْبُلُ الْقَمِيصَ وَالْمِزَارَ بَلْ فَوْقَ كَعْبَيْهِ مَغْزِيئًا بَلْ رُبَّمَا كَانَ نِصْفَ السَّاقِ ثَوْبًا لِذِي رَبِّهِ الْخَلَّاقِ يَلْبَسُ ثوباه من الميالين ونزعه بالعكس للتأمُج كانت له من الحافات مصبوعات بزعفران أو بورق ينبت يقول عند اللبس باللسان الحمد لله الذي كثاني ما يستور العورات من لباس ما عتى جملي به في الناس ويصعد المنبار إذ شاء برأسه عصابات دسماء ونعلوه الكريمات الماصونة طوبان من مسى بها لا لها قبال بسير وهو ما سبتين تاني سبات شراهما، وقولها شبر وإصبعان، وعرضها من مياه الكباني. سبع أصابع وبقل القدام خبس وتوقدا فست فلامي، ورأسها محدد وعوض ما بين الق. بالي نصبا عالد بطهوبا وهذه تمثال تلك النعالي ودورها أكرم بها من نعالي ذكر صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم قاتموه من فضات وفصوه منه ونقشوه عليه نصوه محمد سطر رسول سطر الله سطر ليس به كبر وفصوه لباطين يختمو به وقال لا ينقش عليه يشتابه يلباسوه كما راو البخار في خصير يمين أو يسار كلاه ما في مسلم ويجمعه بأن ذا في حالتين يقعه أو خاتمين كل واحد بيد كما بفص حباشي قد ورد. ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم فراشه من آدم وحشوه ليف فلا يلهي بعجب زوه وربما ناما على العباءات بفنياتين عند بعض النسوات وربما ناما على الحصير ما تحته شيء سوى السرير ذكر طيبه وكحله صلى الله عليه وسلم الطيب والنساء حب بالاه ويكره الريح الكريه كله وطيبه غالية ومسك والمسك وحده كذا كالسك بخوره الكافور والعود النادي وعينه يكسولها بالإثميد فلا فاتل في العين للإيتار وروي ثنتين في اليسار ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم أعظمها معجزة القرآن تبقى على عقوب الأزمان كذا شقاق البدر حتى استراق بفجعتين رأى عين حقيقة وقد ولاه الإله حتى طاء الأرض مضربا لها وشوقا وقال ما زواه نيسى يبلوه إليه ملك أمتي فبلاغ وحنى جذع النخل لما فراقه لمنبار إليه حتى اعتناقه ونبع الماء فجاشا كث أرَهُمْ بَيْنِ إصْبَاعِهِ غَيْرَ بَرُوَّةٍ وَسَبَّحَ الْحَصَابِ كَفِيَهِ بِحَقِّ كَذَبَ الطَّعَمُ وَإِنْ دَهُو بِنَطَقٍ وَشَجَّارٌ وَحَجَّارٌ قَدْ سَلَامَ عَلَيْهِ نُطْقٌ وَالْذِّرَاءُ كَلَامَ وَقَرْشَ كَلَامُ الْبَعِيرِ إِذْ جُهِدْ وبالنبواتي لا هذيب شاهد وجاء مرة القضاء الحاجات ولم يجد شيئا سوى أشاءاتي ومثلها لكن هما بعوداتا أمارا كلا منهما فآتاتا تاخد الأرض في ودي حتى قضى حاجاتا آمارا كلا فماضا وازدالا فت إليه ست بدني للنحر كل سابق للطعام ونذرت عين قاتادات فردت الكف كانت من صحيحات أحد وبارئت عين عالي إذ تافل فيها وقته وما عاد حاصا وابن عاتيك رجله أصيبت فهيا بمسحيه سريعا بارئت وقال أقتل أبي ابن طالت خداشاه صدشا ياتيرا فانحاتف كذا كمو أميات ابن خلافي أوتي لكاف ببدر فهو في وعد في بدر لهم ما صارع كل بما سمى قد صريع وقال عن قوم سيركبون فباج هذا البحر أن يغزونا ومنهم أم حرام راكبت البحر ثم في رجوع قرار وقال في الحسان سبقنا ناسا يوما لعل الله أن يصلح به ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلما فكان ذا وقال في عثمانا تصيبه البلوى فحقا كانا ومقتل الأسواد في صنع اليمن ذكاره ليلات قتله ومن قتاله كذاك كسرى أخبرا بقتله فكان ذا بلا مرا وقال إخبارا عن الشيماء قد روفعت في بولة شهباء ثمارها أسواد حتى أخذت عهداء ببكر كما قد وصفت وقد دعا لوالد الخطابي بعزة الدين به أو بأبي جهل أصابت عمرا فاسلم عذابه من كان أضحى مسلما ولي علي بذهاب الحر والبرد لم يكن بذين يدري ولابن عباس بفقه الدين مع علم بتأويل فبحرا اتسع وثابت بعيشه سعيدا حياته وموته شهيدا فكان ذا وآنس بكثرة المال والولد وطول المدة في عمري فعاش نحو المئة وكان لا <تصفيق> ي نقله في السانة حملين والولد لصلب مئة من بعد عشرين ذكورا أثبتوا وقال في من يدعي الإسلام وقد غزى معه العذا عحاما مع شدة القتال للكفار معه بأنه من أهل النار فصد صدق الله ما قال السيد بنحره لنفسه عند اليد وكان من عطبات ابن بي لهب أذله دعا عليه فوجد يسلط الله عليه كلبا قتاله الأساد قتله صعب بَوَقَدْ شَكَا لَهُ قُحُوقُ الْمَطَرِ شَاكٍ أَتَاهُ وَهُوَ تَوَقَّلٌ مِنْ بَرٍّ فَرَفَعَ الْيَدَيْنِ لِلَّهِ وَمَا قَضَاءَتْ وَلَا سَحَابٌ فِي السَّمَا فَطَالَعَتْ سَحَابَةٌ وَانْتَشَرَتْ فَأَمْطَرُ جُمُوعًا تَتَوَاتَرُ حتى شكاله انقطعت سبلي فأقلعت لما دعا الله العلي وأطعم الألفا زمان القندقي من دون صعي واب هيمة بقي بعد وصرا فيهم عن الطعام أكثر مما كان من طعامي كذاك قد أطعامهم من تم أتت به جرية في صوري وآمر الفاروق أن يزودا مئين أربعا أتوا فزودا والتمر كان كالفصيل الرافض كأنه ما مسه من قابضي كذاك أقرصوا شعير جويلت من تحت إبط آنس فأكلت جماعة منها ثمانون وهم قد شابعوا وهوى كما أتى لهم وأطعم الجيش فكل شابع من مزود وما بقي فيه دعا لصاحب المزود فيه فأكل منه حياته إلى حين قتل عثمان ضع وارو أنحا قمسين وسطا منه لله علا وفي بنائه بزينب طعما خلقا كثيرا من طعام قدما أهدت له أم سليم روفع من بيني وهوا كما قد وضع والجيش في يوم حنين إذ رموا منه بقبضة ترى وأنزل الله به كتابا وامتلأت عيونهم ترابا كذا التراب في رؤوس القوم قد وضاعه ولم يره منهم أحد وكم له من معجزات بينه تضيق عنها الكوتب المدونة ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم خص النبي بوجوب عدة الوتر والسواك والأضحية كذا الضحى لو صح والمصابرة على العدو وكذا المشاورة والشافعي عن الوجوب صار فحكاه عنه البيهقي في المعرفة كذا التهجد ولكن خففا مسخا وقيل الوت أوذا وضعفا كذا قضى أدين من ماتا ولم يترك وفاء قيل بل هذا كرم كذا تخير النساء اللاتي معه وأما في المحرمات مما أبيح لي سواه حر ما عليه فهي مد عينيه لما قد متع الناس به من زهرتي دنيا همو كذاك من طائمتي الأعين اعدده ونزعه لما نبيس من لأمات حرب حرما حتى يلاقي العيدا فينزعا صداقة فامنع ولو تطوعا والشعر والقطا وقيل يمنع ثوم ونحوه وأكل يقعو مع التكاء والنكاح للأمه مع الكتابيات غير المسلمة كذا كإنسا كلتي قد كارهتني كاحه والخلف في هذا ثبت وقد أباح ربه الوصال له وفي ساعة للقتال بمكة كذا بلا إحرام دخولها وليس بالمنام مضاجع النقض ضوءه حصل كذا اصطفاء ما له الله أحل من قبل قسمة كذاك يقضي لنفسه وولده فينطي كذا الشغادة كذاك يقبل من شاهدوا له كذاك يفصل في حكمه بعلمه للعصمة واختلفوا في غيره للذيب كذا له أن يحمي الموات لنفسه ويأخذ الأقوات وغيرها من الطعام مهما احتاج والبذلا فأوجب حتما من مالك وإن يكن محتاجا لكنه لفعل هذا جاء والخلف في النقضي بالفعل لمس المرأة والمك. في المسجد مع جنابتي وجائز النكاحه لتسعة وفوقها وعقده بالهيبة فإن فلا العقد حتم مهره ولا بخلاف غيره كذا بلا ولينا وشهود في حال إحرام بخلف قد حكوا ومي يرم نكاحها لزيمها إجابة وحارمت خطباتها ومن لها زوج فحقا واجبا طلاقها كما جرى لزينب وفي وجوب قسمه بين الإماء وبين زوجات له خلف النماء زوجاته كل المحربات هُنَالِذِ الإِيمَانِ أُمَّاتُ نِكَاحٌ مَعَ حُقُوقِهِنَّ مَعَ الْوُجُوبِ احْتِرَامِهِنَّ لَا نَظَرٌ وَقُدْوَةٌ بِهِنَّ وَلَا بِتَحْرِيمِ بَنَاتِهِنَّ مَنْ دَاخَلَتْ عَلَيْهِ أَوْ قَدْ فُرِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ تَكُونُ سَابَة وَهُنَّ أَبْرَوَىٰ وَهُنَّ افضلوا نساء الأمة ضعفنا في الأجر وفي العقوبة أفضل مطلقا خديجة وبعدها عائشة الصديقة وأنه ختام الأنبياء خير الخلائق بلا مراء أماته في الناس أفضل الأمم معصورا من الضلال بيعصم أصحاب خير القرون في الملاء كتابه المحفوظ أن يبدل شرعاته قد قبدت وناسخت كل الشرائع التي قبل خلت والأرض مسجد له طهور والرعب شهرا نصره يسير سيد أولادي أبينا آدم فرحل الله له الغنائما أرسل للناس جميعا أعطيا مقامه المحمود حتى راضيا وخص بالشفاعة العمى التي يحجيم عنها كل من لها أتي أول من تنشق عنه الأرض ولا ينام قلبه بل غنب أول من يقوم للشفاعة أول من يقرع باب الجنة أكثر الأنبياء حقا تابعا يرى وراه كقدام معا آتاه ربه جوامع الكلم قرينه أسناما وقرسل صفوفه والأمة المباركة كصف عند ربها الملائكة ولا يحل الرفع فوق صوته ولا ينادى باسمه بل نعته أطيب في الصلاة بالسلام عليك دون سائر الأنام ومن دعاه في الصلاة واجبت إجابة له وفضه ثبت وبوله ودامه إذ أوتيا تبرك من شارب ما نوهيا يقبال ما يهدى له فحلوا دون الولاة فهو لا يحلوا فتته ركعتان بعد الظهر صلاهما عدام بعد العصر وما لنا دوام ذا بل وما سوى سبابه فمنقطع وناسى من يوم القيامة ومن رآه نوما فهو قد رآه لن يكون للشيطان من تمثل بصورة النبي أو تخيلي وكاذب عليه ليس ككاذب على سواه فهو أكبر ذكر الكذب ذكر حجه وعمره صلى الله عليه وسلم قال حج بعد هجرة لطيبة سنة عشر قط بغير مذيتي واعتمر النبي بعد الهجرة أرباعة والكل في ذي القعدة إلا التي في حجة الوداع قرانها لم تخل من نزاع أولها سنة ست صد دا عن البيت فحل قصد كانت بها بيعاته المرضية ثم مات لها عمرة القضية سنة سبع بعدها الجعران عام ثمان وحدودا قران ولم يعد مالك للرابعة وقال حج مفردا وتابعة بعضهم وحج قبل الهداء رهتين أو أكفار أو فمر ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة ولا العذرات ذكر عدد مغازيه صلى الله عليه وسلم سبعا وعشرين عدودا الغزوى أولها والدان وهي الأبوى ثم بواط بعد فالعشير فبدر الأولى فبدر الكبرى فقين القاع فالسويق غاطفان وهيا فذو أمر فوز بحران فأوحد بعد فحمراء الأسر أسد ثم بن النضير ثم في العدد ذات الرقاع ثم بدر الموعد فدومة فالخند قد كر وعدي قريضة إحيان ثم ذو قرد ثم المريسي على القول الأسد ثم تليها عمرة الحديبية فخيبر ثم عمرة القضي. ففتح مكة حنين واتلى غزات طائف تبوك قاتلى من هذه تسعين أوحد والخندقي بدر البني قريضة المصطالقي قيبار والفتح حنين طائفي وقد حكوا عن قول بعض السالفي بأنه قاتل في النظيم في وابط وادي القرى المشهور ذكر به فيه وسرايا صلى الله عليه وسلم عداتها من بعث نوسريتي ستون فالأول بعث حمزتي لنحو سيف البحر من ناحية العيص لم يقتاتلوا بالجملة فبعثه عبيدة بن الحارف لرابغ أو قبل ذا أو ثالث بأنه شياع كلا منهما معاً لذا أشكال ذا وأبهما وكان رمي بينهم لم يعدوا أول من أرما بسهم سعدوا فبعثه سعدا إلى الخضار للعير فاتت راجع للدار بعث بن جحش بعده أو أول لنقلة فظالموا وقاتلوا في سلخ شهر راجب إنسانا وأنزل الله به قرآنا أن يسألونك أزالت كوربا وبأمير المؤمنين لقبا فبعثوا أغميرا الخطميا لقتل عصم هاجة النبيا فبعث سالم إلى أبيع قتاله آذى النبي وأفج فبعثه محمد بن مسلمة في رفعه لقتلك كعب الملأمة جاءوا برأسه فإذ رموه قال لهم أفلاحة الوجوه فبعثوه زيدا إلى القرادة ماء بنجد بقريب غمرة فحصلوا مئات ألف مغنما وآسعوا فرات ثم أسلما فبعث معه بعث بن عبد الآسد لقاطن لوالدي ويلدي صليحة مع أخيه سالم قد جامع حربا نبي المرحمة فلم يصل حتى تفرق الملاء وغانموا شاء لهم وإيبلا يليه بعث بني أونيس العامد لقتل سفره كانه وبنو خالد إبني نبيح كان صوبعور له يجمع للنبي فلما أم كان احتز رأسه فلما أحضره. دعاه وقصه بمخصر فبعثه المنذير والقرى إلى بئر معونة فطابوا نوزلا فاستشهد السبعون إلا كعبه هو زيد كان غزءا صعبا وواجد النبي حزنا حتى قانت شهرا في الصلاة بح. يدعو على القاتل حتى أنزل ليس لك الآيات ربنا على وبعثه إلى الرجيع مغفدا أو عاصم ابن ثابت وأسندا هذا البخاري وفيه خان بسبعة منهم بنو لحيان وآسروا زيدا خبيبا وقاتل ابن طارق صريعا ثم الذي ابداعا كبيبا قاتله كذا بزيد مشتريه فاعله وقاصدته ذيل عاصم حمته دبر ثم سيل عاصف فبعثه محمد بن مسلمة للقورة أصاب منهم مغنم شاء لهم وناع من أصابوا بعضهم وبعضهم هراب لم يعرضوا للضعم أمر رامة أميرهم وآسروا مه فبعثه عكاشة ابن نحصني لغمر مرزوق مويه لبني أسد على يومين أين فيدي فهاربوا ومالقوا من كيدي وبعثه أيضا إلى ذي القصة محمدا إلى بني ثعلابتي في عشرة فأحدق الأعراب بهن وكانوا مئة أصابوا كلهم قتلا سوى لمسلمة تريح جرحا سالما ما أسلم فبعثه لهم أبا عبيدة لم يجد القوم وحادوا حيدة لكن أصابوا رجلا فأسلم وظالموا شال لهم فَنَعَمَا فَدَعَ فُزَيْلِ لِبْنِ سُلَيْمٍ وَهُمْ بِبَطْنِ نَحْلٍ بِالْجُمُومِ وَقَدْ أَصَابُونَا عَمًّا وَشَاءَ وَأَسَرُوا مَ اللَّهُ مِنْهُمْ شَاءَ فَبَعَثُوهُ لِلعَيْصِ حَتَّى أَخَذُوا أَيْرَاقَ رَيْشٍ كُلَّهَا وَنَفَذُوا وَفِضَّةً كَثِيرَةً وأسرى ممن مع علي رضي الله عنه النبي زوج زينب استجار بها أجارته وأهل أن يجاوب فبعثه ربيعة إلى ماء قريب من مراض فصرف إلى بني فعلابة أصابوا أنعامهم وهارب الأعراب وبعثوه خميسة لحسم إلى جذان فأتاهم هجما صبحا على القوم أصاب العارض وآبه هنيدان المعارض في قومه لدحية الكلبي فطعطعوا طريقه بالقي وكان زيد معه خمس مئة فآخذوا الأنعام والسبيا في مئة للنساء والصبيان فجاء زيد من جذا من كان معه كتاب المصر فائز أسلم له وللقوم فسال المونما أموالهم مع حريمهم فرد كلا إليهم وافيا بما عهد فبعثه أيضا لوم مؤمرا سديس تل وادي القرى به أصيب المسلمون قتلا وارتوث زيد من خليط القتل بعث بن عوف بعده لكلبي بدون متنجذل فاز الكلب أميرهم أصابع بالإسلام ومعه ناس من الأقوام وأمر النبي أن يصهر. نك ذاك بنات ذات ماضرا فبعثه لفادك عليا إلى بني سعد بن بكر أحيا الليل سيرا وكما النهارا حتى أتاهم وفلة أغارا فهاربوا إذ جاءهم بالضوعني واستاق أنعماهم غيرا فبعثه زيدا لأم قر فهس بيعتا فقوتلت بعس وصح في مسلمين الطريق بأنما أميرها الصديق فبعثه لابن عتيك معه قوم من القزراج كي تمنعه لخيبر لابن أب الحقيق لقتله أعين بالتوفيق واختلفوا فقيل ذا في الساد أو ثالف أو رابع أو خامسة فبعده بعث ثلاثون رجل أمير ذاك ابن رواحة البطل لطيبن فقاتلوا أسعيرا ابنال زام لا أصاب خيرا ومخرش من شوحط كان معه فشجع عبد الله لما صار. فبصق النبي في شجاته فلم تكن تؤذيه حتى موته فبعثه كرز بن جابر إلى العورنيين الذين مثلا بهم رسول الله في القتل كما قد فاعلوهم في الرعاة مثل ما وما رواه بن جرير كونا جرير للمغسال فودر الوهنا فبعث عمر بن أمية إلى قتل أبي سفيان فيما فعل من كونه جهاز أعرابيا بخنجر ليقتل النبي فلم يطق فأسلم الأعراب وراح عمر معه صحابي جبار نو سنمت بن أسلما وقدر الله له أن يسلم فلم يطيق قتلا وقاتل عمر ثلاثة وأسرا رجلا بعثوا أبان ابني سعيد نجد من بعد فتح خيبر قد دا ثم إلى ترابة بعثوا وهم نحو هوازن أساهم القبر فغاربوا لم يلق منهم أحدا وعاد راجعا لنحو أحمدا بعثوا أبي بكر إلى كلاب يعقوبه ومر في كتابي بأن بعثه إلى فز. في مسلم قد صح مع زيادتي فبعته بشيرا الأوصار لفادك فساق في حداري شاء لهم وناعما فأبركوا أصحابه فقاتلوا وسافكوا وآخذوا أموالهم وسائما من بعد مرتث بشير قادما فبعثوه الليفي غالبا إلى ميفاعة من أرض نجد قاتلا قوما وساقنا عما وشاء لهم ولم يستأسرا من جاء قيل بها أسامة بن زيد قتل من نطق بالتوحيد قال له النبي هل قلبه شققت عنه هل تحس كنبه وفي البخاري بعثه أسامه للحرقات ساق ذا تمامه وسيجيء ذكر ذي الواقعة من بعد ذكر لبعوت عشرة فبعثه بشيرا للأوصار فنية اليمن والجبار لغاقف نهارا وقد هجب أرضاهم فلم يجد إلا النعم فساقها وراجلين أوسرا فأسلما وأرسلا إذ أحضرا يليه بعث بنئة بالعوجاء وهواب وعيد عمرة القضاء إلى سليم جاءهم عين لهم فجاءهم وقالوا فقد أعزونا لهم ثم ترى موساعة فقوتل أصحابه وهوى فقد تحاملا من بعد جرحه إلى أن قادما على النبي سالما مسلما فبعث غالب إلى الكديد إلى بني الملوح الوقود شن أعزونا وعليهم غارة فاستاقى نعامهم وأدركوا لحاقا به فجاء الله بالسين فما قد دارهم أن يستردوا الناعما فبعثه ثليفة إلى فدك أجلام صعب من بها قبلها لك مع بشير فأصابوا الناعما وقاتلوا قتلوا في الله قتللوا أما بعثوا شجاع بعده إلى بني عمير بسي إلى هوازني يسير ليلا يكمن النهار فسار حتى صبحت ديارا أصاب منهم ناعما وشاء وقمسوا وقصوا وقسموا ما جاء فبعثوا كعب بن يومين من غفار لذات أطلاح فحلوا بالديار فواجدوا الجمع كثيرا قاتلوا من أعظم القتال حتى قوتلوا إلا الأمير ابن عمير كعباء نجاج ريحا كانوا أوصى وبعث عمر وهو ابن العاص إلى قباعة بمرمن قاص ذات السلاسي وكان من معه عدا ثلاث مئة مجتامعة وباله العاص كثر الجمع أرسال يستمد قدر الوسع أرسل له أبا عبيدة ورد في مئتين منهما شيخ الرشد الأمران الحقان عمراء فلاحقوه ثم ساروا طر وحتى لقوا جمعا من الكفار فهارب الكفار للأدبار فبعثوا أيضا أباع بيدتي في عدة وهم ثلاثمائتي وهو الذي تعرفه جيش الخبط يلقون عيرا لقريش فافرت وكان زادهم جراب فآكلوا الخباط فقد التمر وفيه ألقى البحر حوتا نيتا يدعونه العنبار حتى ثابتا شهرا عليه الجيش حتى سامنوا من أكله وحاملوا والداهنوا وفيه قيس بن سعد ناحر جزائرا للجيش حتى سمر عمر مع أمينهم فما منع وجاء سعد فاشتكى من ما منع بعثوا ابي قتاده الاوصار بعدوا إلى خضرات للمغاري على محارب بنجد سارا ليلا بهم وكمل النهار فقات يومن واستاق النعم وأخرج الخمس الأمير وقسم فبعته أيضا إلى بطني إيضا حين أراد غزو وهم وكان في البعث محل من قتل عمير أشجع وبئس ما فعل حياه موت حية الإسلام قتاله فباء بالآثام ونازلت ولا تقول الآية ثم مالك النبي عند السقيا ولابن إسحاق أنذي القصة لبني أبي حذراد وهو أروته بعثه معراج لين نحو ورفاعة جاء يريد غزو للمسلمين مع بطن من جشب قزاله أروات واستاقن النعم فبعثه أسامة بن زيد للحورقات وهو ذو ترديدي هل كان في السبعي كما قد مروا أو في الفمال كان وهو أحرا وفيه قتله لمن قد ذاكرا كلمة التوحيد حتى أنكرا فبعث قالد لهدم العزة فحزها باثنين حزا حزا فبعث عمر ثانيا فهدم سواع والسادين وعاد مسلما فبعث سعد وهو بن زيد هدم مناتهم على قديد فبعث خالد إلى جذيبتي فانية يدعو لصير مدلتي ليس مقاتلا وكان أسلموا قالوا صبأنا وهو لفظ مفهم أمرهم خالد ني قد لا كل أسيره فبعض قاتل وبعضهم أمساك كابن يومر وصحبه لم يقتنوا من أسرى قال النبي إذ أتاه الوارد أمراء مما قد أتاه خالد ودالهم قت لهم النبي ذهب بها إليهم وعلي فبعته طفيلاً الدوسيا لذلكفين من فهيا ناراً له ومنشداً في ذلك يا ذلكفين لست من عبادك ميلادنا أقدام من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك فبعثوا قيس وهو ابن سعدي إلى صداء أمروا بالرد لما أتى أخوص داء التازم بقومه أتى بجمع أسلما فبعثه ضحاك للكلاب لقومه وهم بنو كلاب فبعثه عيينة الفزار إلى من أجل أخذ الثار إذ مالعوا صدق رسول من أهل ما أمر بالقبول يسير ليلاً يكمن النهار صباحهم فهربوا فضاراً أسر منهم فوق خمسين قدماً على النبي بهم كما قل فجاء عشر للنبي منهم من رؤساء قومهم 5-5 أو طاردا فطاب ثم كلم ردى لهم أسرعهم والمغنما ولازلت إن الذين المنزلوا في الحجرات فيهمون يعقلوا فبعث قطبة هو بن عامل لقطع من ببيشة في صافري سنات تسعين أن يشن ففعلوا وواقعوهم غرّة فكافر القتلى وساقوا الناعمى مع نسائهم فكان مونما فبنوا مجزر والاسم علقمة وابنوا حذافة ببعث يممه للحبش في جزيرة في البحر فهربوا وفيه بدء أمري ابني حذافة لمن كان معه أن يقعوا في النار ثم مانعه وقال كنت مازحا فأخبرا بذلك النبي قال منكرا لا تسمعوا ولا تطيعوا في معصية بل ذاك في المعروف بعث علي بعده ليهدم الفلس بالفائي وكان صانما لضيء فشنا غارة على حلات آل حات من حتى ملا أيديهم سبيا وشأ ونعم وخض بلس جميعا وغني أدراه ثلاثة ومخ ذم معلمان ورسوب مونما وقسم السبياء وآل حاتم عزالهم لصاحب المراحمي قامت له سفامة فاستأمنت محمدا فحين من أسلمت سافرت الشام إلى عدي بشورها جاء إلى النبي وذاكر ابن سعد المرسل في البعث قالد كما قدنا قال فبعثه وكاشة ابن محطني فانية إلى الجباب موطني لغاقفان أوبلي وعذرتي أو بين كلب وابني فزارتي فبعثه إلى أكيد ابن الوليد قال تنكي في أده وقال يا خالد سوف تاجده وهو يريد باقرا يصيده فأرسلت بقر وحش حكي قرونها حائطه في ليلة نشاطه ذاكا يصيد الباقرة شدت عليه خيله فاستأثرا أجاره خليد ثم صالحة على رقيق ودروع صالحة مع رماح وجمال ورحل معه إلى النبي بعضا بعدما فصل فبعثه أيضا إلى عبد المدان أوليبان الحارث نحو نجران أتاهم فأسلموا وأقبلوا معه إلى النبي حتى وصلوا بعثوا علي بعده إلى اليمن وهي بلاد مذحج ففرقا أصحابه جاء هُوَ بِالنِّسَاءِ وَلُذِّهِمْ وَهُنَا عَمٌّ وَشَائٍ ثُمَّ دَعَاهُمْ لَمْ يُجِيبُوا فَاقْتَلَ مِنْهُمْ رِجَالًا نَحْوَ 20 رَجُل فَانْهَزَمُوا فَكَثُرَ ثُمَّ إِذِ الدَّعَاةُ ثَانِيَةً أَجَابَ بَعْضُ الْمُسْرِعِينَ فَأَسْلَمُوا وَجَاءَ مَعَ الْغَنَائِمِ فَمَا سَهَّلَ لِلَّهِ ثُمَّ قَاسَمَ بَعْثُوا بَنِي عَبِيسٍ وَكَانُوا وَفَدُوا لَهُ إِلَى عَيْلِ قُرَيْشٍ فَاهْدُوا آثِرُ مَنْ بَغَا فَأَسَامَ أَهْلَ بلى لم ير مقامه حتى قضى النبي قبل سفره الداء اسامه بجمع عسكانه بعثه الصديق حتى أرهق قاتل زيد وسبا وحضقا واختلفوا في عد جهات عن قدر ما عدتم منها قصا وليد نصر عالم جليل بل فوق سبعين وفي الإكليل أن البعوث عدها فوق المئة ولم أجد ذالي سواه امتابأه ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم كتاب مثنى وأربعون زيد بن ثابت وكان حين كاتبه وبعده معاوية بن أبي سفيان كان وعيّن. كذا أبو بكر كذا علي أومار وثمان كذا أبي وابن سعيد خالد حوظة كذا شرح بيل أمه حسانة وعامر وثابت بن قيس كذا بن أرقم بغير لبس وقتى صار المزي مع عبد منهم على ذا العدد المبيني وزدت من مفتارقات السياري جمعا كثيرا ثبطا هو حسنا طلحات والزبير وابن الحطرم وابن رواحة وجهما فضممي وابن الوليد خالدا وحاطبه هو ابن عمر وكذا حويطبا حذيفة بريدة أبانا ابن سعيد وأبا سفيان كذا يزيد. بعض مسلمه الفتح مع محمد بن مسلمه عمر هو بن العاص مع مبيرتي كذا السجل مع أبي سلمتي كذا أبو أيوب الوصاري كذا معيقب هو الدوسي ومناء بالأوقام أوقام عددي فيهم كذا كذا ابنى سنول المهتدي كذا ابنى زيد واسمه عبد الله والجد عبد ربه بلاشتبا جهيمن العلاء ابنى عتبتي كذا حصين ابنى نمير أثبتي وذاكروا ثلاثة قد كاتبوا وارتد كل منهم وانقالبوا ابن ابي صرح مع ابن خاطلي وآخر ابهيم لم يسمني ولم يعد منهم الى الدين سوى ابن ابي صرح وباقيه الغواء ذكر رسله الى الملوك صلى الله عليه وسلم أول من أرسله النابي لماليك عمر هو الضمر يوئ إلى النجاشي فلما قادما نزال عن فراشه فأسلما وأركب المهاجرين البحر إليه في سافين سين و زواجه رملا تا عمرو قاضي له و مهره النجش بذله و دحيهة او ساله لقيصرا وهو هير وقل فاصا واستكبار وبنو حذا فكما ضريك سر فمذق الكتاب بويا وحاطبا أرسالا للمقوقيس فقال خيرا ودانا لم يؤيس أهدى له مارية القبطية وأختها سيرين مع من ذهاب وقاداح ومن عسل وطراف من مصر من بنه وأرسل من العاصي حتى أَدْعُوَهُ كتابه إلى ابناء الجولندا فأسلام وصداق وخلايا ما بين عمر والزاكاة هدية وأرسل السليط لليامامات لهوذات مالك بني حنيفتي وأكرم الرسول إذ أنزل وَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا يَدَّعُونَهُ وَسَأَلَ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ الْأَمْرِ لَهُ فَلَمْ يُقْضَ فِي الْكِتَابِ كذا شجاع الأسادي يلقى الحارف الغسان ملك البلقى رام الكتاب قال إني سائر إليه رده برقل قيصار وقيل بل أرسله لجباله فقراب الأمر ولكن شغى الملك ثم في زمان يوم رأى اسلام ثم ارتد حتى كفرا وابنى ابي اوميات المهاجرا ارسله لحريف ابن حميرا عبد كلال ابوه فرتاد اوظروا في امري وبعد وفادا على النبي مسلما فاعتنا قهوة فراشت زيدا له وَمَا وأرسال العلاء ابن الحضرامي لمنذير وهو ابن موسى والدارين كان مع العلاء ابو غيراتي فوقاد منذير لخيري للاتي ووفاد المنذير عام الفتح أو في عام تسعة خلافا قد حكوا ذاك قد أغسل معاذ وآبا موسى إلى مخالف فخذ راب و قال يسير ولا توعسر وبشر طوعا ولا تنفر كذا جريرا نحو ذلك لا و نحو ذي أمر ونعم الداعي داعي وَمَا لِلَّهِ إِسْلَامٌ فَأَسْلَمَ لِلَّهِ بِإِسْلَامٍ وَعَنْ رَانِ الْضَّمْرِ إِلَى مُوسَى إِلَى مَهْفَ لَمْ يَأْبَ عَنْ كِذْبِهِ وَلَازِمَهُ أَوْ سَلَّهُ كِتَابَهُ مَعْسَائِي فَأَنِّيَ تَنْفَى لَمْ يَكُنْ بِهِ وبعده عياشا أيضا أرسال إلى بني عبد كولان قبيلا قدعهم كتابه وأسلام نوعيم الحارث مسروحهم وأرسال النبي أيضا إذ كاثر لعدات لم يسمى من بها ذاهب لفرو ثرى عملي للجناني افلاحا اذ اقروا بالاسلام ولي بل عمل وهم من حملي الكاذي معدي قريب المشتهدي ولي اساقي في بجران كاتب كذالي من اسلما من حدث نا رد وبني ضيماذ خالد الازي والابن حزم العمري الضضيه والي اخي ثانمي لوس كذابا وهو لا ذا اولاده ماذا ذهب والي وفيل الحارث اول بن زياد ابن الحارث ذكر اولاده صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثات بنونا القاسم الذي به يكنونا بمكات قبل النبوات يولد والطيب وهو واحد وهو الصحيح واسمه عبد الله وقيل بل هذاني فبناني سوى والثالث ابراهيم بالمدينة عاش بها عاما ونصف سناتي وقيل مع نقصاني شهر وقضى سنة عشر فراط له رضا ومتى قاسم له عمان وعدات الأولاد من نسوان أربعات فاطيمات البتول زواجها عليان الرسول وزيناب زواجها أبا العاص ابن الربي وفي ذا إخلاص بوعديه وزواج اثنتين تعاقوبا عثمان ذا النورين رقياتا وأما كلث من تاري ونعم ذاك الصهر عثمان الوالي وجملة الأولاد من خديجات لكن إبراهيم ما من بارياتي وليس في بناته من أعقاب إلا الباتول طاب أما وهابا ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم أعمامه حمزات والعباس قد أسلام وأرغيم الخناس زبيرون الحارث جحل قثام ضرارون الغيداق والمقوام عبد ما ناف ما عبد الكعبة كذا أبولها بمرد كسب عماته صافيات عاتيكات أم حكيم برات أميمات أروى ولم نسلم سوى صافيات قيل ومع أروى ومع عاتكات ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم زوداته التي بهن قد قل ثنتاء وحدة عشرات خلف النوق خاديات الأولى تاليها سودات ثم تالي عائشات الصديقات وقيل قبل سودات فحفظت فزينب الوالدة خوزيمة فبعدها هند آي موسى لامه فابنات جحش زيناب المكرم تالرنات الحار في أي جويلية فبعدها ريحانات المسبية وقيل الملك يامين فقعط لم يتزوجها وجها وذاك أطباق بنت آبين سفيانا وهي رملات أم حبيبات تالي صافيات من بعدها فبعدها ميمونة حلا وكانت كاسميها ميمونة وابن الموثنى معمر قد أدخل في جملات التي بهم دخلا بنتاش ريح وسط اسمها فاطمة أعرفها بأنها الوهبة ولم أجد من جمع الصحابة ذكرها على بقسد الغابة وعلها التي استعادت منه وهي ابنة الضحاكي بانت عنه وغير من بان بها أو غابت إلى النبي نفسها أو خطبت ولم يقع تزوجها فلقدت نحو ثلاثين بخلف أثبات ذكر خدامه من الرجال والنساء صلى الله عليه وسلم. فأناس ألزمهم للخدمات أسماءهند هند ولاد حريقاتي كذا بلال عقبات بن عميري سعد فات الصديق مع ذي مقماري ربيعة مع ابني مسعود أبو ذا بو كير والي ليث ما سابو شاريك أسلاع وأرباد كاذا مالك والاسم الأسواد وابنو آخيه الحذر جس. أروا له بخدى من نبيه وسابق وسليم قد ذكر عقيل سلم وعدو دين قيس بن سعد أيمان فعل بات كذا نوعين أبوه ربيعة كذا أبو السمح أبو الحمراء ابو وعبيد ومن النساء ماريات اثنتان مع رازيناتي وآمات الله لهذه ابناتي صفيات وقولات الخاضرات سلمى وأم أيمان باركات وأم عباس كذا ميمونات وفي الموالي ذكرت ذي الخمسات ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم زيد قوسى ما تبنوه ثوبان آناسات وصاليخ شقران كذا آبو كبشات عسمه سليم أو أوسون اسماه به آبو نوعين كذا رباح ويسار لدعام كذا آبو رافيع وهو أسلامه واقيل إبراهيم أو فاثابيت أو هرموز يجيد خلف ثابيت ورافع كذكيرات فاضالات وواقيد سافينات فزارات طهمان أو كيسان أو مهران مولاه أو ذكوان أو مروان جد هلال بن ياسان زيد حولين مأبور كذا عبيد أبو عاسيب وأبو عبيد مع أبي طميرات سعيد ومما وليه أبو مويه بحاجوا به فخرا علي المرتبة كل من سمي فيها أو كوني فلم يزد عليهم عبد الغاني وزاز بعضهم عليه في العدد تسعا وأربعين كل قد وارد أفلاح مع أنجاجات وأسلام أيمان باذام وبدر حاتيم دوس قد رافيز سابق الروي في يوم سعيد الثاني أو بيد رافيو سندروسال من قريب غيلا الله سعد سلمان محمد أبو بن عبد الرحمن مكهول نافيع نوفي وعدان هرمز. وعقيد يسار شمع دميرات فضالات وعمرون كذا نوبيه ونابيل وهلال كذا أبو رافعين خار يوقان أبو الباشير وأبو أسيلات أبو لقيط وأبو صافيات كذا أبو كذا أبو سلمى مع أبي هند آل الحجاج كذا أبو يسري أبو لبابات كذا أبو سلمى مع أبي قيلاتي أما الإماء فذكرنا خمسات فيما ما ضربوا كذا أميمة ربيحة رازلة نروكانات كذا كقص رختوا عماليات مايمنا تثنى تاني والبعض جعل تيني من الخدامي فيما قدنا قل ذكر أفراسه صلى الله عليه وسلم سكب لزاز ضارب وسبحت مرتجز ورد لحيف سبعته وليس فيها عندهم من خلف والخلف في ملاوين والطرف كذاك ضرس وشح مندوب من واح بحر أذهم النجيم أبلغ معمر تاجل بمعياس وباسرحان ذل وقال سجل يعب ذكر بغاله وحميره صلى الله عليه وسلم بغاله خمسات نوف ستة دلدون مع فضعة والأيلية وبغلة أهدى له الأكيدر وجاء من كسرى وفيه ناغر وبغلة أهدى له النجاش وهوا بأخلاق النبي الفاش حماه وعفير نو يا قو او فاهو متناني وذا المشهور وكمه كان اسمه زياد او فازيد منكر اسنادا وثالث اعطاه سعد يسد رديفه قيس بن سعد والده ذكر لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم كانت له لقاح الحناء قريس بغوم للسمراء بردة والمروة والسعدية حفدة المهرات واليسيرة رياء والشقراء والصهباء عباء جدعاء هم القصواء وغيرهن والجمان فعله وجامل الأحمار والمكتسب غنيمة في يوم بدر من أبي جهل فأهداه إلى البيت النبي في أنفه برات نيم فضة غضا به كفار أهل مكة ذكر منائحه وديكه صلى الله عليه وسلم كانت له منائح بركة زمزم سقيا عجرة وورشة أطلال أطراف القمر معيامني غوثات أو غيفات بل في السنم كانت له مئة شات وعنما ولا يريد أن تزيد كلما ولد منها بهبة ذبح شاتا لا يزيد فيها وكان أيضا عنده دي كله أبياض فالمحب قد نقاله ذكر سناحه صلى الله عليه وسلم كان له من الرماح خمسة من قين قاع جاءه ثلاثة ورابع له يسمى المثوية والخامس المثني بذاك سميا أقواسه خمسات للروحاء وقوس شوحط هي البيضاء وقوس نبع واهي الصفراء كذلك الكتوب والزوراء كانت له ترس به تنفال كريهه فذهبت تنفال كذا الزلوق للسلاح يزلق وترسه الثاليث فهو الفوتق أسيافه الحتف وذو الفقار مهدد ثور العبو مع البتاري كذا كمخدم كذا رسول والقال عيل مسمى والقضيب وقيل ذا قضيبه الممشوق كان بأيدي الخول يشوق أدرعه سبعات السفدية ذات الفضول وك ذاك في ذات الحوأش ما لها كفاء ذات الوشاح الخرنق قلب راء كانت له من طاقة أدين في الضاتن الحلاق والإبزيم راياته اللو قاب كان مرائي مع رائة صفراء مع سوداء كانت له ألوية بيض كذا أسواد مع أغبار منها التوخذا حرامه البيضاء ثم النبعة وحربة صغيرة أعندة مغفاره السبو والهو الشح فستاطه الكن كما قد صرح محجانه قد ذراع يستلم بحجه ركنا به كما علم كانت له هراوة بالنقل كذا عسيب من جريد النقل كانت له مخصارة يختاصر بهسمها العرجون فيما ذكروا كان له خفان ساذجان أهداهما أصحامة ربان كذا له أربعة منها أخر أصابها من سهمه من صيبر له ثلاث من جباب تلبس في الحرب إحداهن منها سندس أخضار ثم جب بت طائسة تغسال للمرضى وكانت ملبسة ونبله سمي بالمؤتاصلة ومنهما سمي بالمتاصلة ذكر أقداحه وآنيته وركوته وربعته وسريره صلى الله عليه وسلم أقداحه الريان والمغيث وآخر مضبب يهيف به إذا ما مسهم من حاجي وقادح آخر من زجاجي وقادح تحت السرير عيدا يقضي به حاجاته في الأحيان مركانه من شابه وتوه حجارة من ناله يميره ركواته كانت تسمى الصادرة قصعاته الغرواء ليست قاطرة كان له صاع لأدل الفطرة وقعبه كان اسمه بالساعة كانت له ربعات نيم رب بعك جون الدنيا جعلوا فيها أمتع. وأكوه ومشكه المكح كذلك المرآت والمقرض له كان له سرير نهده له أسعد وهوساج يستعمله موشح بالليف ثم وضع عليه لما مات ثم وضع عليه أيضا بعده الصديق كذا كأيضا نومه الفاروق ذكر الوفود الذين وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم أول وفد وافد المدينة سنة خمس وافد مزينة وهكذا سعد بن بكر في رجب وعام سبعة جذام وعقد الأشعريون ودوس القوم وفي الثمان ألفت سليم تعلابة ثمانة والحب ذال فيها وفي التاسع وصد دان كذابا نذاري وفيه في سطر عذرات بعدها بلي وحنب وبعد في العاشر وصد خاولا وجندت وغامد وغص سَلَمان وَحَضَرَهَا وَجِينًا وَفْدُنَ جَرًا وَفْدُو صَدَا وَالْأَذْمَع سَلَمان بَجِلَةٌ وَحَضَرَ مَوْتٌ لَاقَعٌ وَالْحَارِثُ بَنُو كَعْدٍ نَيْضًا أَجْمَعُ وَفِيهِمَا مُرَاتٌ وَعَبَسَ الْأَسَدُ وَفْدُو تَمِيمٍ فِيهِمْ وَقَارِدُ باهلة وجعدة فزارة عقيل عبد أشجع كنالة لقيط بكر ومن عمار قدد مات أوجوعا وكلاب ووفد وفد ثقيف مع عبد القيس رؤاس عامر هلال عنسي كشير تولب وبعض المسلمين ليمن اما النصارى منهم فالتزموا ان يمنعوا اولادهم من الصبره في دينهم والدع بن حنيفتي ومن وفود اليمن اليماني والذوت تجيب الطي جيشان كلب وشين ومراد والصادق وخضامن صادو العاش تیری ردف الزو عمان وزبيد أسلم وبارق ومنو حميد سالم سعدوه ذي من جرم بهرى مهرة ووفد جع فيه كذا جهيلة سنة إحدى عشرة جاء النقع في مائتين بعد من قبلوا نجع وفد السباع والذئاب ذوكر في غابة وغيرها واستنكرا ذكر أمرائه صلى الله عليه وسلم أما ربذا بلاد اليامني ثم بنه شهرا بصنع يامني وابن أبي أمية المهاجرا كندات والصدف قبل ان سرا لعمله قضى النبي بالموت كذا زياد بن لبيد حضر موت كذا أبى موسى زبيدا وعدا وزمع والساحيل من أرض اليمن كذاك قد ونا معاذن الجند كذاك عتابا على خير بلد كذاك قد ونا أبا سفيانا صهربنا حرب بعد ذا نجرانا كذا ابنه يديد أي تيماء ابن سعيد خالدا صنعاء كذاك عمرا أقاه واذي القرى وحاكما أقاهما على قرى أورينة كذاك أيضا أعطى أقاهما أبان منه القرى كذلك ابن العاص عمرا يوما كذا على الطائف ولاثمان ارنى ابي العاصي كذا كوليا محميئة الأخماس ثم واليا علي القضاء والأخماس بيامن فكان فيه راسا كذا كأمر ربنا حتي من عدي في صادقات طيئ وآسدي وغيره من أمراء الصادق جماع من قباء المفرغة وأما الرسديق في الحج لذا سنة تسعين وعليا في النداء ألا يحج بعد عام مشريك ويقرأ السورة خابث المشركون اما اولئك ما راهم في البعث لذوكروا في كل بعث باث ذكر مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم مرض في العشر الأخير من صفر أقام في شكواه ذاك اثني عشر أو عشر لو أقام أربع عاشرة أوثى ثلاث عشرة قد ذاكره كذبا عبد البذر في رضيعي في يوم الاثنين لدى الجميع وفاته إما بثان الشيء شعري أو مستعلٍ أو بثاني عشري، وهو الذي أورده الجمهور، لكن عليه نظر كبير، لأن وقفت الوداع الجمعة، فلا يصح كونها فيه معا وقيل بل في فامن بالجزم، وهو الذي. صح فاحاول بن حزمي وكان ذاك عندما اشتد او أوحين ذا والشمس قلف صريح وسالوا علي والعباس وقوثم والفضل ثم ناس أسامة الشقران يصببان الماء فأوس حاضر المكان وقيل كان ينقل ما له وإن عمه لم يشاهد غسله غسيل من بئره بئر غروس ولم يجرد من قميص اللبس يدلوكه بحرقة علي من تحته وهواله ولي بالماء والسدري ثلاثا غسلا وفي ثلاثة ثيابا جويلا وَتِيكَ بِيضٌ مِنْ سُحُولِ يَامَنِ وَلَمْ يَكُنْ قَمِيصُ فِي الْكَافِنِ وَقَدَرَ الْحَاكِمُ أَوْ قَدْ كَفِّنَا فِي سَبْعَةٍ وَبِالشُّذُوذِ أَهْنَا ثُمَّ أَسَرَّ الرِّجَالُ فَوْجًا فَوُجَاءَ فَاللَّوْ فُرَادَا وَمَضَوْا خُرُوجًا ثُمَّ النِّسَاءُ بعدهم فالصبية وفي حديث وابه جهالة صلى عليه أول الجبريل ثم تميكال فإسرافيل ثم يليهم ملك الموت معه جنوده الملائك المجتمع وقيل ما صلوا عليه بل دعوا وَصَارَ وَذَائِفٌ وَرَاوُوا عَن مَلِكٍ أَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ تِسْعُونَ وَاثْنَانِ مِنَ الْمَرَاتِ وَلَيْسَ ذَا مُتَّصِلِ الْإِسْنَادِ عَن مَلِكٍ فِي كُتُبِ النُّقَّادِ وَذُكِرَهُ فِي بُقْعَةِ الْوَفَاتِ بِطَابَرِ الصِّدِّيقِ بالإثبات ودخل القبر الأولى في المسل وقيل لا أسامة وقولي زاد بن سعد أيضا بن عوفي مع عقيل آمن من خوفي وفورشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت وهذا أثبت ولا حدوا لحدا له ونوصبت عليه تسع أولا بنات أطبقت وسطحوا مع رشهم بالماء واشتارك الأنام في العزاء وذاك في ليلات الربعاء أو قبلها بليلة الليلاء وقيل يوم الموت بالتعجيل صحاحه الحاكيم في الإكليل وفسر الصديق للصديقة منامها أن ساقطت في الحجرة حجراتها ثلاثة أقمار ها خير الأقمار أتاك الدار صلى عليه ربنا وسلم وصاحبيه نعما وأنعما هم الضجعاني من الأقمار قد جاء ورى الأحد خير جاري ثم على عثمان مع علي وسائر الأصحاب والولي.